وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبَةٌ وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالًا مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُم أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا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 وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَادَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَأَنَّ لَمْ يَسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِنَا أَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ